Giz bu saun, fi Allah, Allah, Allah. أسبي الله لا حول ولا قومة إلا بالله يا كافي يا كفيل يا حفيظ يا نور يا معين يا وكيل يا حق يا مبين يا قوي يا متين اللهم بالنور الأكمل المجمل بالمفصل بالكلمات الله لا تتبدل ولا تتحول يا من لا آخر له أن يعلم له أول اللهم إني أسألك نور القلب وصفاء اللب وثبات الحب وحلاوة القرب وخوف السلب سلبي وخوف السلبي وكشف الكرب والمراقبة والحياة والإصطفائية الصفاء وخلاصة الودي الوفاء واسع المعطى، يا كاشف الغضاء، يا غافر الخطى، أسألك الله ما كشف سري وتحقيق الأمر وتوام المدد، والاستقامة فيما يرد على حكم ما أوردته وما ورد، اللهم إني أسألك التوفيق والحفظ في الطريق والصدق والتصديق والأدب في صحبتي أهل الطريق التحقيق اللهم عرفني الطريق إليك والأدب في الوقوف بين يديك والأخذ منك والرد إليك اللهم اجعلني ولا تفرقني ve körbni, ve la tabağidni, ve xulcni, ve hacsni, ve thaddidni, ve ayidni. Allahum bak, seyidu, iklani, kilaet alwulidi, وأرفع حجاب الجسم وأشهدني معنا مجردا عن الصورة والرسم اللهم عرفني من أنا حتى أعرف من أنت وأضلعني على سر في كان الله وكنت يا من تعجب بالكشف وتنكر بالوصف وتعرف بما به تنكر وظهر بما تست ترى يا واحدا لا يتعدد وقديما لا يتجدد وكبيرا لا يتعدى وواسعا لا يتقدر وظاهرا لا يتصور اللهم قربني حتى اشهدك وفرغني عن الأعيار حتى وحدك واستهلكني فيك عن غربي وشهودي وشعوري وبتوحيدي وجردني عن النسب والإضافات بتقيق الأسماء والصفات فمن تجرد وحد الله فمن تجرد وحد الله أحد ارتفعت الأشباه بالسر لا إله إلا الله قل اللهم بما خفيته من سر ذاتك واظهرته من أسمائك وصفاتك وجعلتها طرقات تنزلاتك ومظاهر تجلياتك واهتني بك إليك واجمعني بك عليك وهبني من كرم من لدنا واجعلني بك هاديا مهتيا مصطفا وليا بالذات المكملة من رحمة المرسلة الجامعة لاسرار التوحيد واسران توحيد الاحدية القائم باكمل اوصاف عبودية المخصوص بالوحدة المطلقة المخبير عن الغيوب اليقينة المحققة خلاصة العباد ومظهر المراد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحامد بجميع المحامد الداعي الجميع بكلمة التوحيد من الكثرة إلى الواحد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه معاليم منازلاته وعواليم تنزلاته وسلم تسليما